فَخَلَقْنَا الْمُبْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّ 119. وإنكم بعد ذلك لميتون 110. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 111. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق ظافرين